بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فضقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ خُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقْتَتَ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجْجِلَتْ الْيَوْمُ الْفَصْلُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَإِلَيْهِ يَوْمَ إدْلَالِ أَلَمْ نُهْلِكَ الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في طرار مكين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 وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِذْ طَلَقُوا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ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 الا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين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 ويلو يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون؟